بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على ال واصحابه اجمعين وبعد احبتي في الله لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك وهو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامه عبد الرحمن الدناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا وعلى المولود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف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 فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير هذا خبر بمعنى الامر تنزيلا له منزله المتقرر الذي لا يحتاج الى امر ذي يرضان اولادهن حولين ولما كان الحول يطلق على هذه جمله خبرية يراد بها الأمر والولدات يرضعن ولدهن حولين كأنه هذه جملة خبرية هي من جهة اللفظ خبرية لكن من جهة المعنى إنشائي والولدات يرضعن إذا أرادت المرأة أن تتم الرضاعه فلترضع ولدها حولين فلترضع ولدها حولين تذكرت الان كان احد ائمه الحرم سهو قال والوالدات يرضعن ازوجهن حوليك هذه <تصفيق> <تصفيق> حفرت فعلا يعني في في الحرم ويقرأ يقرا فكان يعني في امام بيقرأ وفي امام وراه طبعا لو نسى وكذا بيرد فالامام الوراه بيرد يعني بلا شعور طبعا ضحك ضحك مرتفع جدا يعني <تصفيق> يعني فوق إمام والولداق يرضعين أزواجهن <تصفيق> نعم فهذا خبر بمعنى الأمر وهذا كثير في أي القرآن نجد أن الخبر يأتي بمعنى الأمر الجملة تكون خبرية لكن هي بمعنى الجملة الإنشائية نعم فائدة البلغية؟ قال تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن اولادهن حولين. يعني بمنزلة الأمر المحسوم المسلمة. هذه فائدة البلاغي. نعم. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فاذا تم للرضيع. كاملين. ترفع إشكال إيه؟ أن يكون الحول قريبا من الحول لأن العرب تطلق على هذا يعني مثلا ممكن لو 11 شهر 10 أشهر ومصر في اللغة قد يقال عليه حول لأن العرب تطلق على ما يقارب الكل تطلق عليه الكل كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله جاء في الروايات الأخرى كما يصوم شعبانا إلا قليلا طب كما يصوم شعبانا كله هذا أنزلت أكثر الشهر منزلة الشر فالعرض تجبر يعني الكسر تطلق على ما يقارب الكمال كمالا والذي لا يتنفطن إلى هذا قد يختفي فهم كثير من نصوص الشر لهذا قال سبحانه وتعالى حولين كاملين حولين كاميني نعود لهذا اعتبرنا الكمال هنا مهما جدا في مسألة أقل مدة للحمل في قوله سبحانه وتعالى وحملواه في صلوا ثلاثون شهرا وحملواه في صلوا ثلاثون شهرا هذه الآية ضموها مع هذه الآية والولدات يرضونها حولين كاملين يبقى هذا 24 شهر حولين كاملين 24 شهر يبقى كم من الثلاثين ستة أشهر اعتبروها أقل مدة للحمل فلو رجل أن رجلا تزوج مرأة فوضعت حملا لاقل من ستة أشهر يبقى هذه زانية هذا ولد زنا وليس ولده أقل مدة ممكن يوضع فيها الحمل سته اشهر بناء على اللي هو الحولين الكاملين وكذلك اعتبروها ربنا على الاحناس في جواز إرضاع الكبير ان الإرضاع لابد ان يكون في الحولين الرضاع لابد أن يكون في الحولين حمله وفصاله ثلاثون شهر والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يبقى مده الرضاعه المعتبر المعتبره حولان فإذا ارضعت المراه الطفل داخل حولين خمس رضعات متفرقات يبقى هنا ترطب الحكم بعد ذلك ارضعته عند ثلاث سنوات عند أربعة عند خمسه كل هذا لا يعتبر ايه لا يعتبر به على الصحيح وليس لو مستند من القرآن ولا من السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنشذ العظمى وأنبت اللح وقال ما فتأ الأمعاء وقال إنما رضاعته من المجاعة كل هذا يؤكد أن رضاعته ما تقنوا في الفتاة وليس لهم إلا حديث سالم المعروف مولى هو والرد عليه عند الجماهير أن هذه قضية إيه؟ قضية عين ومن من قال قضية حال يعني من كان حاله كحال سالم لكن على كل لا يعمم الإيه لا يعمم الحكم نعم فإذا تم للرضيع حولاني فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها وعلى المولود له أي الأب رزقهن وقسوتهن بالمعروف وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقه والكسوة وكل بحسب حاله فلهذا قال لا تكلف نفس إلا وسعها فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقه الغني ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النسقة والكسوة أو الأجرة ولا مولود له بولده هذه ممكن أن تلحق بالأم إما أن تمنع من إرضاعه يعني قالت رضعيه وإما ما لا تعطى ما يجب لها من النسقة والكسوة او الاجره ولكن ينفق عليها طالما ترضع فينفق عليها نعم حتى لو طلقها لو طلقه وعند ولد فينفق عليها وعلى ولدها نعم نعم لا من النفقه طالما ينفق عليها ويتولى امرها وكذا خلاص يكفي اسمع لا لكن لو اعطاها مكافاتا لها أو كذا فلا إشكاف نعم ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعي على وجه المضاره له أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض بخلاف الأم نعم فنسبة الولد إلى الأب مولود له لأن الولد من كسب أبيه الولد من كسب أبيه ولهذا جاز الولد أن يأخذ من مال ولديه ما يريد طبعا ده هذا مقيد بشرط عدم المضاره كان سيأخذ من مال ولده للمعاصي كان سيأخذ من مال ولده مثلا يعصي ولدا آخر على باب التوسيع عليه او كذا لا هذا لا يجب لكن يأخذ من مال ولدي ليأكل ليلبس ليسكن لينفق على نفسه في الحلال مباح فيأخذ ما شاء ولا ينبغي الابن ان يمتنع عن ذلك أنت ومالك لابيك حديث حسن ومعناه متفق عليه أما الأم بخلاف هذا لأن النفقه اصلا على الاب لو كان الابن متعثرا زي ما بيأخذ برضه لو كان الابن متعثر في النفقه فيجب على الاب ان ينفق على ولده في مطعمه في ملبسه في مشربه الى اخره نعم وقوله وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقه للمرضع والكسوة فدل على وجوب نفقه الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموتر نعم وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الاب وكان الطفل ليس له مال مثل مع على الاب من النفقه لمرضع الكس وهذه الايه اخذ منها العلماء وجوب النفقه على القريب الموسر اذا كان له قريب معسر انا مثلا لي معسر لا يجد شيئا وانا موسر فتجب النفقه علي لاخي اذا كان معسرا تجب النفقه علي نعم فإن أراد أي الابوان في صالاً أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا فإن كانت مصلحة فإن كان مصلحة ورضية فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يزوج خطامه نعم يعني من اراد أن يتم الرضاعة حولين لكن قبل الحولين إذا فراضي للوزوج على الفطام قبل الحولين فلا بأس ولا حرج سنة ونصف مثلا ما لم يضر هذا بالولد فإذا تراضي فلا بأس ولا حرج طيب إن قال الأب لا أنت ترضعيه والأم قالت لا يكفي هذا لما لا يجوز الفصار إلا إذا كانت الرضاعة تضر بالأم يعني فرضا الأم ضعفت ضعفا شديدا وأصبحت لا تقوى على الرضاعة خلاص ما أنا لن أرضع، فلا يلزمها الأب حينئذٍ طمع أن الولد قد استغنى بشيء من الطعام أو كذا يريد أن يتم رضاع يأتي مثلا بلبن صناعي أو كذا ما في لكن لا يلزم الأم مع لحق الضرر بها بإتمام الحولين لا يلزم الأم إذا كان الحق الضرر إنما إذا ما كان الحق ضرر فإن على الأم أن تلبي طلب الإيه طلب الأب في هذا نعم. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراد غير أمهم على غير وجه المباره فلا جناح عليك على غير وجه المباره يعني يعني على وجه حرمان الأم الام لا هاتي ليش انت ترضعي أنا ودي واحده تاني ترضع وهذا يؤلم الام جدا فهذا مضارة او لا يريد أن ينفق مثلا يعني طلاقها ولا يريد أن ينفق علي, ولا على والديها فأخذ الولد يرضيع عند أخرى من اجل أن يحرمها من النفقة بالنسبة او بسبب الولد نعم فهذا لا يجوز وكل من تصرف تصرفا يضر بالمسلم وليس له حق في ذلك فلا يجوز لا يجوز إنسان يلحق الضرر بأخيه فضلا بأن تكون زوجة نعم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات والله بما تعملون بصير فمجازيكم على ذلك بالخير والشر فدل هذا على أن هناك يعني أمرين على الجواز بشروطهما الأمر الأول جواز الفطام قبل الحولين جاء جواز الفطام قبل الحولين جاء إذا لم يكن على وجه المضارع للطفل طيب أو الأم الأمر الثاني أنه لا بأس بالاسترضاء للطفل وطلب المرضعة للطفل إذا كان يطمع فلو اتفق على مثلا استئجار مرضعة او على اللبن الصناعي او كذا لا إشكال إذا لم يكن يضر الإيه؟ يضر الإبن نعم يعني انظروا إلى عناية الإسلام بهذه التفصيلات الدقيقة آه التي آه تنظم حياة المسلمين يعني حتى الرضاعة مدة الرضاعة هل هذه المدة ملزمة على الوجوب أم لا هل المرأة مثلاً أو هل يجوز طلب مرضاعة للابن غير الأم أم لا؟ كل هذا سبحان الله من التنظيمات مهمة جدا التي يحتاج إليها البيت المسلم. ولذلك قد نجد خلافا بسبب هذا، قد نجد خلافا بسبب هذا. يعني ممكن واحدة له مثلا أنا والله أنت عايزنا كي بعايد بقى كل سنة كل سنة ونص وكذا ماشي بس أنا ما ضشفاء رضع، أرضع وأنجب، أرضع وأنجب. فيبقى الولد يجي بلبن صناعي على طول يقول لا لا غض عنك يبقى باللبن طبيعي وكمان ليس لك اي ان تتاخري الى الحولين. على طول يدوبك تطهر من النفاس واتيها ولا في مثلا وسيله من وسائل منع الحمل فيبقى مثلا إيه الولد بعد سنه وثلاث شهور بعد سنه ونصف مثلا على طول عنده فهذا قد يتعب الام وقد يلحق بها ايه ضرر يتخلص على الام من خمس ست سنين يكون مخلص هي نفسه ويبدا بقى يدور على زوجه ثانيه فلو طلبت الام وقالت لا انا لا اقوى على هذا وفعلا هي لا تقوى على هذا والحقوه مؤنه شديده وتعب شديد بسبب هذا والاب يجبرها فلا أن ان تقول خلاص يعني يقوم هذا الطفل بالرضاع الصناع ولهذا لا منع من استعمال الوسائل إذا لم تكن مضرة التي يحصل بها تاخير الحمل إلى ما بعد الحولين إلى ما بعد الحولين لا بأس بهذا لا بأس بهذا شرطاً يكون هناك ضرر وأفضل هذه الوسائل للعزل أفضلها العزل بل وقد تمتد هذه الفترة إلى الثلاث سنوات والأربع سنوات إذا كانت الأم تضر بذلك درى سعلي أم ضعيفة لا تقوى أم مثلا عملت عملية ولا تقوى وقد قال لها يعني الطد أن الولادة كون دائما وهي لا تقوى انها تعمل عملية قبل أربع سنين يعني الامر في ذلك واسع المهم الا يكون التأخير او كذا بسبب الخوف من الرزق إنه مثلا لا أستطيع أن أقوم بعباء الأولاد ماديا هذا هو الممنوع إنما لو كان لمعنى يوجد في الأم لضر يلحق بها فلا بأثور حرج ولو امتد خمس سنوات ولو امتمعت المراه اصلا خالص بعد الولد الأولى لم شيء وقال لها مثلا أطباء لا يمكن أو لا تستطيع الانجاب بعد ذلك إلا بتعريض نفسك للمضرة أو كذا لا بأس ولا حرج الأمر بذلك واسع إن شاء الله قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأجيكم إلى التهلكه نعم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات والله بما تعملون بصير فمجازيكم على ذلك بالخير والشر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 والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة الأشهر ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل وكذلك الأمة عدتها على نصف من عده الحره شهران وخمسة أيام نعم يعني هذا الع... قال وهذا العام مخصوص بالحوامل اللي هي والذين يترفون منكم يتربطون بينفسنا أربعة كتنون عشر عام مخصوص بالحوامل وأولاة الأحمال أجلهن أيضعني حملهن لو وضعت حملها بعد ساعة خلاص انقضت عدتها انقضت عدتها امرأة دخلت المستشفى لتلد وزوجها قد حصل له حادث متفك على الطريق وفي في المستشفى، فوضعت حمله في المستشفى. يبقى الآن خرجت من العدة ولا ما خرجت؟ خرج. بعد وفاة الارض في حد متى؟ في نفس الوقت خرجت في نفس الليلة خرج من العد. يعني لو ارادت ان تزوج في اليوم التالي تزوجت. ما نقول أن نعم. كذلك الأمة مخصوصاً من هذا العموم، لأن الأمة على نصف على نصف الحره اربعه اشهر وعشر... وعشر يبقى شهران وخمسه ايام نعم لو وضعت ايه لو وضعت المراه قبل ان يموت زوجها بساعه بل بدقيقه يبقى عدتها كام أربعة أشهر ما عادش خف ما لم تعد من ولاه الحمل خلاص نعم دي احكام شرعيه مهمه جدا نعم اذا توفي الرجل ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد شهرين اذا ليله شهرين وعشر اطيار من العيد طيب عرفت بعد نصف سنه يبقى كذا انقضت عدته ليس شرطا ان تعلم الزوجه هذه الوفاحه تعتد بمية فلا يلزم النيه في هذه لا يلزم النيه في هذه نعم وقوله فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروم وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء والله بما تعملون خبير نعم يعني كان أحكام هنا الآن قال فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم في ان فعلنا انفسهن بالمعروف اذا انتهت الاربعه اشهر وعشره فلا على المراه ان تعود الى التدين والطيب بالمعروف بالمعروف زمانا وبالمعروف وضعا من جهه الزينه ينبغي أن لا تضع زينة محرمة أو تلجأ إلى التزين المحرم زي النمص والوكل وغير ذلك بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه أو كذلك مكانا أن يكون ذلك خارج البيت فلو تزينت الزينة المباحة ثم خررت بذلك إلى الشارع وأظهرت ذلك للناس فأن ذلك لا يجوز يبقى بالمعروف هذا قيد لي فلا جناح عليه فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف يبا هذا هو القيد طيب فدل هذا على أن الزين بالنسبة للمرأة لا بد أن تكون بالمعروف دائما مش بس لا جناح عليها بعد العده لكن فيما عدا ذلك الجناح مربوع دائما لا ولكن تعود المرأة إلى الاصل فالمرأة لها أن تتزين وأن تتجمل ولكن بالمعروف بالمعروف إذا كان للزوج في خاصة بالمعروف إذا كان عند المحارم فلها أن تظهر زينتها المعتادة أيضا هذا بالمعروف يبقى بالمعروف ده قيد مهم جدا يتناسب مع المحارم فيما يناسب المحارم مع الزوج فيما يناسب الزوج إذا خرجت من بيتها يبقى يجب عليها أن لا تظهر شيئاً, لا تظهر شيئاً من زينتها وثانياً دل هذا على أنه في فترة الإشداد لا يجوز المرأة أن تتزين ومن الزينة لبسة الذهب ومن الزين أيضاً أن تلبس الألوان التي تلفت الأنظار او التي تكون زينة في نفسها لكن تلبس السواد تلبس كحلي تلبس الملابس العادية في البيت التي ليس فيها زينة أيضا لا تضع طيبا في بيتها مرأة إذا كانت في لا تضع طيبا في بيتها لكن لا بأس بما جرت العادة به تغسل راسها بالصابون عادي كذلك لا تكتحل في بيتها لا تكتحل أيضا وانما تترك الكحل لأن الكحلي زينة إذا مرضت في عينيها واحتاجت الكحل على وجه التطبب فلا بأي إنما غير هذا لا يجوز هذا في فترة الايه هذا في فترة احداد المرأة على زوجها وهذا الإشداد بمنع التزين وكذا إنما يكون على المرأة التي مات عنها زوجها التي مات عنها زوجها نعم إنما وهذا الوجوب إنما في غير الزوج لو ما متى أخوها ثلاث نام إذا أرادت يعني ليس هذا على وجه الوجوب خذ وضع العدة انتهت لأن الإحداد وقت العدة العدة انتهت خلاص المرأة لا تلزم بناتها بالإحداد على أبيهم الأربعة أشهر وعشرة لا يجوز لا يجوز لكن في نساء جلبت هم أفضل. يعني تعيش ثلاثين سنة في شداد تلاتين سنة في شداد وهذا خلاف الشريعة الشريعة نظمت هذا تنظيما قائما على المصالح لكن في نساء يعني إذا مات زوجها ادخلت الحزن على البيت طيلة الحياة وعقدت البنات وعقدت نفسها وعقدت نحن والله بما تعملون خبير أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يدود فعله ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه نعم فهل الرجل عليه إحداد؟ لا الرجل ما عليه إحداد؟ إنما الإحداد هو ترك الزين وهذا يكون خاصا بالإيه بالنساء لكن للأسف الشديد الآن أصبح برضو من العادات سيئة ان الرجل يقوم بالإحداد ومعنى الإحداد عند الرجل أنه يترك حلقة لحياته فيوم يسيب اللحية أربعين يوما شهر أشهر وعشرة أربعين يوم حتى إذا انتهت الأربعين في صبح الأربعين يحلق لحياته ترك التزين ترك التزين مدة الأربعين ثم يعود إلى ما بعد الأربعين يحلق إيه؟ يحلق لحب وهذا قبيح يوما ترك الحياة قبيح لأنه تركها بدعة وليس سنة ويوما يحلق قبيح لأنه تشبه, بالإيه؟ تشبه بالنساء وهو أصلاً في الحكم تشبه بالنساء لأنه ألزم نفسه بما تلزم بين مرأة ما يلزم الرجال بالحداد الحداد ليس على الرجل انما على فهو تشبه الان يبادر من التشبه بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال طيب الرجل مثلا لو انه هداه الله الى السنه هو سير اربعين يوما فجاء واحد ليله الاربعين وقال له يا عم كذا يعني تركتها وكذا و... فاجعلها لله عز وجل وواصل فتركها هل لو مثلا يقول انا احلقها لان اتركها كان بسبب بلعه فأنا احرقها وابدا بالسنه لأن ادى ربها على السنه عشان يبقى كذا انبتها على السنة من لا نقول توبتك ان شاء الله تجب بما قبلها واترك الارض نعم مساله عن الرجل عليه عده وكذا هذا يلغز به الفقهاء لكن ما في عده على الرجال لكن هم يلغزون به يعني الاعتبار ان الرجل اذا كان متزوجا بامراه وطلقها واراد ان يتزوج أختها فلينتظر حتى تنقضي عدة الايه الأولى التي هي الأخت يعني في دليل التوبة تجيب ما قبلها التائب من الذنب كما لا ذنبها إن الله يبسط يده بليلة أول ما لم يغرغر ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنمتم في أنفسكم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 هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا من سرا وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرنا خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كان يقول إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه وكذا إضمار الإنسان يعني هذا في البينونة طبعا الكبرى وكذلك في المتوفى عنها زوجها طيب في الكبرى الكبرى مع معا هي لن ترجع إلى الزوج حتى لا تستعجل العبد يعني لا تفعل فقد تكتم ما عندها تقول الله أنا خلاص انهيت هي الحيض تتعجل في الزواج بهذا الرجل فلهذا كانت البين والمتوفى عنها زوجها لا يجوز إلا التعريض لا يجوز إلا التعريض أما التصريح فيحرم نظرا لأن ذلك قد يدفع المرأة إلى تعجل انقضاء عدتها إنما المرأة إذا كانت مطلقة طلاق رجعيا تلقى او ثانية فلا يجوز لواحد أن يعرض يعني راح مثلا الزوج غضانة فيقول ابن عمها مثلا هذا لا يستحقك هذا كذا أتركيه مثلا وأنا تزوجك هذا التصريح او التعريض يقول أنت أنت مثلا اكرم منه او كذا ما يستحقك انا لو عندي امرأة او لو ارى امرأة مثلك اتزوجها مباشرة الى غير ذلك يبقى المطلقة اولى او القرجية لا يجوز التصريح ولا التعريض في مدة العدة لا يجوز هذا والبائن بين كبرى والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض دون التصريح هذه الأحكام التي تتعلق بالخطبة بالنسبة للمرأة المعتدة يبقى المرأة إما أن تعتد من طلاق رجعي وإما أن تعتد من طلاق بائن أو من زوج متوفى فإن كان من طلاق رجعي يجوز التصريح ولا التعريض في طلاق الرجع لا يجوز لا التعريض ولا التصريح وان كان من طلاق بائل بيننا كبرى او من عده متوفى عنها زوجها يبقى يجوز التعريض دون التصريح نعم انت اول مره احبره اول مره احبره اصبر شوي اصبر وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت ولهذا قال أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن هذا التفصيل كله في مقدمات العقد وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنقضي العدة آه يعني مثلا التعريض يعني أن يقني ذلك الإنسان في نفسه مثلا يقول إن شاء الله في نفسه يعني إذا ينقض عدتها ستتزوجها أو كذا فهذا لا حرج به ولا بأس كل هذا لأنه مقدمات إنما مسألة عقد النكاح بأي حال من أحوال هذا لا يجوز حتى تنقضي العدة فإذا وقع العقد في فترة العدة كان باطلاً حتى ولو كانت بينه بينونا كبرى حتى ولو كان انا زوجه لو عقد عليها في الأربعة عشر وعشر عقد باطل طيب لو عقد عليها ايضا وهي بينه بينونا كبرى كذلك عقد باطل كذلك يكون عقدا باطلا نعم وهي لسه لم تصلق آه يعني هذا سؤال يقول ان امراه ستطلق فتطلق فهل يجوز لأهل هذه المراه ان يكلم شخصا كانت له رغبه منها قبل ان تتزوج من هذا الرجل يكلمونه يقول هذا يعني هتطلق ستطلق ان شاء الله وبتجوزها يعني ربطه معاه قبل ما ايه قبل ما يقع الطرق يربطه معه هل هذا يجوز تب والزجر مش بيصرح الآن المرأة يعني أوليائها نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز معه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم اي سنو الخير ولا تنو الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه واعلموا ان الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع الى ربه حليم حيث لم يعادي العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاع بالمعروف حقا على المحسنين اي ليس عليكم يا معشر الازواج جناح واسم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وان كان في ذلك كسر لها فانه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى الموسع أي الموسع قدره وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال متاعا بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن شريبة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه وهذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحه بان تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها أو يعفو الذي بيده عقده النكاح وهو الزوج على الصحيح لأن الذي بيده حل عقد لانه الذي بيده حل عقدته ولان الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمراه لكونه غير مالك ولا وكيل ثم رغب في العفو وأن من عفى كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ولكون الإنسان لا يندغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة لأن معاملة الناس فيما بينهما على درجتين إن عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب وإما صبل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير نعم هذا بيان حكم مهم جدا وهو إذا طلق الرجل المرأة قبل المثير يضيف وقبل الخلوه بها قبل المسيس وقبل الخلوة بها على قول جماهير أهل العلم فإذا طلق قبل المسيس وقبل الخلوة بها فلها حالتان فلها حالتا الحالة الأولى أن يكون قد فرض لها مهرا وثم لها مهرا فحين فحينئذ لا نصف ما قرض له وللرجل النصف فرض لها عشرين ألفا يبقى لها عشرة وهو له عشرة يدخل في ذلك المقدم والمؤخر طبعا يدخل في ذلك القائمة قائمة الجهاز الان هو طبعا واحدا يكون رايح في أول ما يجي يكتب كتاب وكذا بيبع يعني مضحي اعمل وصل أمانة بمئة ألف مكان الأيمة أو بمئة ألف مكان الأيمة ماشي ما فيش مشكلة هاتولي الألم يلا بسرعة حبيب لس طيب المهرب عشرين ثلاثين مؤدم كذا مؤخر كذا فيش مشكلة طيب حصل خلاف بعد هذا وارد أن يطلق بالنسبة للوصل الأمانة بمئة ألف ده اللي هو مكان القائمة نعمل في هل يتنصف مع المهر الذي قرر لها اللي هو العشرين ألف اللي هو خمسة ده مثلا وخمسة مؤخر مثلا ولا لا هناك سلف أنظار أهل العلم في ذلك والذي يترجح عندنا ان هذا لا يتنصف لأن قائمة الجهاز إنما هي مشترطة عرفا أنه اذا دخل بها ادخلها على جهاز معين يكون هذا الجهاز ملكا له طب هو ما دخل يبقى لا يلزم بكال الجهاز يجيب جهاز ليه عشان ايه تاخد نص الجهاز هو ما جاش جهاز اصلا فجرى العرف على ان هذا الجهاز انما يكون متى يكون عند البناء لا عند العقد يكون عند البناء لهذا لا تأخذ المرأة شيئا من قائمة الجهاز وان كتبت أو من إصال الذي يحل محل قائمة الجهاز وإن وقع عليه أخونا أو صاحبنا يبقى لها نصف ما فرض لها اللي فرض لها هو المهر مقدمه ومؤخره تأخذ النصف 20 ألف 30 ألف يبقى المهر. طيب الحال الثانية ألا يكون قد فرض لها شيئا لم يفرض لها شيئا ما سم مهرا يعني فأرادني طريقة قبل المسيس والخلوة فهل يجعل لها متعة بالمعروف يعني على حسب الزوج ويساري متعة تاخد خمس عشر ثلاثة تاخد ثلاثة تاخد ألف جنيه تاخد جنيه على حسب حالة مين حسب, حسب حالة الزوج يبقى الطلاق قبل المسيس والخلوة له حالتان اما ان يكون قد فرض لها مصر فلمس واما ان يكون قد فرض لها مهر يبقى لها المتعة اما بعد الدخول او بعد الخلوة يبقى يجب لها المهر كاملا سم المهر فلا المهر كامل أو لم يسمى فنفرض لها المهر المثل انتبهتم من الأحكام دي وقال لها يا جماعة الأحكام دي كتير أول كتير يعني تحصى في المجتمع يبقى الآن الطلاق قبل الدخول والمسيس لو حالتان الأولى إما أن يكون قد فرض مهرا المهرا فالآن نصفه نصف. أو لم يفرض يبقى لها متعة ما فيش لها مهر المثل هنا فيش مهر المثل إنما لها متعة لجبري كسرها وخاطرها ممكن أن يضح اللي هي مثلاً إيه يكون طبق قبل المسيس والدخول ولكن هذه المرأة غير غاغبة وقال لك تشوف مش عايز تشوفه الشاكين طبعا أنا أمينت فيك إيه إنت أحسن راجل في الدنيا ما سنعودش عايز تشوفه الشاكين نقوله طيب اديها النصف النصف على علىه فلتأخذ النصف ليه؟ فأقولنا لا تأخذ شيء إنما وإن طلقتمهن حينما يكونوا طلاقهم من الرجل إنما من المرأة مش عايزه ولا عايزه تشوف تبردها ليه طيب خلاص فيتنازل عن حقها طيب لو العكس بقى الرجل هو اللي مش عاوز ولا خاص مش عاوز طيب نقول له بقى هات كل حاجة ما هو الراجل إذا مش عاوز لهم عليه النص ما هو طلاق بيد الرجل إذا اراد الرجل الطلاق يبع عليه النص إيه؟ فقط ولدي قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقوة النكاح. إلا أن يعفون يعني تعفو المرأة عما لها فإذا عافت المرأة عما ده استنمن وده معنى كلام الشيخ المعاملة مع الخلق تكون على قسمين معامله من قبيل الواجب والعد ومعامله من قبيل الاحسان والايه والفضل فعلى الأقل يكون بيننا العد لكن الفضله باب واسع فالانسان قد يكون له الحق وتنازل عنه إيه اكراما لاخيه إكراماً لي صديقي كرما لقريبه الى غير ذلك فلا ننسى هذا الفضل بيننا فإن تنازلت المراه نسالك له لا يا انا مش عاوزه انصف وخذ هذا اللي انت عاوزه توكل على الله مش عايز حاجه او يعفو الذي بيدي عقدته النكاح اللي هو الايه هنا بقى وقع خدام بين العلم من المراد بهذا هل هو الزوج او هو ولي المراه والراجح انه الزوج لان ولي المراه لا يملك ان يعفو ولي المراه ماله يملك ماله عفو لان الحق هذا ليس له لما الحق لمين الحق للبنت للمراه يعني لو قال مثلا وليها لا احنا مش عايزين لك حاجه خالص وهي لم توافق نقدم قول مين نقدم قول المراه ولهذا المراه اذا قبض وليها مهرا لها فإن المهر هذا لمن للمرأة وليس للأب ولهذا بعض الأباء يأخذ المهر مثلا يأخذ عشرين ألف والحاجة يجب له مثلا بخمسة ذهب وجاهز لها بالباقي مثلا وهي مثلا تكون مكراها ولا تريد ذلك هذا ظلم إنما مهرها لا يجوز لاحد من يتصرف فيه لهذا كان راجح من قولي أهل العلم أن المراد بقول أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح انه الزوج لأن الزوج هو الذي عقدة النكاح يحلها ولا يربطها هو الذي بيدي عقدة النكاح هذا بالنسبه لأحوال الطلاق لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول إنما بعد الدخول فقد استقر المهر يستقر المهر بثلاثة أشياء كاملا الأول الوفاه فإن مات الزوج سواء دخل بها أم لم يدخل واجب المهر كاملا يبقى يستقر المهر كاملا بالوفاه اثنين يستقر المهر كاملا بالدخول إن كان سمي فلها ما سمي وإن لم يسمى فلها مهر مثل ثلاث يستقر المهر كذلك بالخلوة بالخلوة وده حكم غائب عن كثير من الناس عن كثير من الناس يخلو الرجل بالمرأة قبل ما يدخل يخلو الرجل بالمرأة والسفر معها وكذا وكذا ثم إذا أراد أن يطلقها إيه؟ أعطاها النص ولا يطالب الزوجه أصلا إلا بالنص هذا كالمتقرر عندهم وهذا غلط اذا خلا بها خلا بها فانه يجب عليه الايه المهر كاملا نعم. لا لا ما. اي حاجه غير المهر ما لا يلزم نعم حدود حدود الخلوه لا تجب المهر كاملا يقفلوا الباب عليهم او يكونوا في البيت وحدهم يعني الراجل يقول للمراته مثلا تعال احنا نزور اخوك او اخويا النهاردة ونسيبهم مع بعض يتفاهمهم فهذه خلوة توجب المهر كاملا او قبلها او مس يدها او غير ذلك كل هذا كل هذا يوجب المهر كاملا نعم اه نعم نعم لو قبل لا يعد هذا خل ما يقبل اصلا الى في خل الجماع المقصود مثلاً جماعة لكن قضاء الخلوة قضى بذلك الخلفاء الراشدون ولا يعلم لو مخالف أن المرأة إذا خلى بها زوجها خلاص من نور التقبيل في الاتفاق, في الاتفاق, في الاتفاق آه أي من نشد الإوض والكلام ده أثناء الاتفاق دي إذا دخل بها معروف الإوض والكلام ده عند البناء إنما إحنا نلل في الفلوس هجيب لها شركة بقى دي ودى الماض العراف قد تختلف في طريقه العرض في فريقة العرض ناخد بالك فبيعتبروا يعني في فرق بين قط النوم أو النوم أو فرش الشقه أو كده عالمين وكده دي حاجات تانية إذا لكن طيب هو جيب لها ده باديه المهر اللي الفودوا لها يعني اذا اعت القعده قال مثلا بتجوز هتزوج مثلا هتزوج ابنتك على مهر خمس قوط او على مهر اربع قوط او ثلاث قوط هل بيسموا مهر بهذا لا بيقول مثلا لها شبكة مثلا بالفين بثلاثة بخمسة على حسب يعني الاعراف وانما مسألة فرش الشقة ده بيكون اتفاق راجع ل لما بينهم يعني نعم فالغالب انها بيجيبوا المطبخ عشان هي اللي بتقف فيه وهو بي البقيه نعم اذا طلبت المراه الطلاق بعد دخولها به ولم يكن مقصرا في شيء طبعا لها المهر بمسحله من فرجها لكن إذا كانت المراه ناشئه وليس لها حق في هذا فله ان يضطرها للخلع الخل عايزة بقى اتطلب بعد الدخول والراجل ما منوش عيب لا تعبوا عليه خلق قلونا ديننا يبقى نلجأ الى مسارك الايه الخلق عايزة تسيبيه تسيبيه كل حاجة وتوتكيله على الله لما تاخد العزام تاخد كل حاجة وهي كمان اللي مش عاوزه بعد الدخول لا يبقى تلجأ الى الخلع عايزة تتركه يبقى تلجأ الى الخلع لكن اذا كان سيئ العشرة سنسيئ العشرة فليس دينا وهي اراض طلاق نظرا لعدم دينه داخل بالخمر يشرب الخمر يضرب للنساء ليلا ونهارا يضرب فيها ويهنها إنسان لا يصلي إنسان كذا ويترود الطراق لتأخذ فقوقها كاملة وإذا اضطرها إلى الخلع كان ظالما له كان ظالما له نعم الخطبة أما الخطبة فلا ترى حق مادي الانفصال وقت الخطبة برحته الخطبة عباره عن وعد تبين انه مش عايز ديات أو هي مش عايزها خلاص ما فيش أي حقوق ماديه في الخطبة قبل أن كان جايب لها شبكة ياخدها جاب لها ساعة ومحبس ياخدها أي حاجة جايبها ياخد إلا هدايا استهلكت أكلت شربت أو كذا فإذا كان الطرق منها اللاباتين جايب لك أنا اثنين كيلو فسيخ يوم شم النسيم بثمانين جنيه وعربيه مثلا كتب مكلفة سبعين جنيه ويقعد يحسب بقى يجيب ايه كشفات من الكشفات دي يأخذ طالما هي اللي بتسيه لأنه كان يهدي لها يريد الإثابة يعني هو بيهديها عشان يتملق قلبها يعني يطلب منها مالا يعني مش عايز من مباهر خالص وكمان عايز فلوس اه يعني الأخ بيسأل يقول يعني لو أراد أن يطلقها قبل الدخول لو قبل الدخول عقد عليها ولم يدخل بها وهي التي أراد أن تتركه يعني أنك بلنا مش عاوزهاك أو كذا طبعا إحنا قلنا هنا لا تخشى ما لكن هل له أن يطلبها كمان بمبلغ من المال هي لن تأخذ تخشى من مهر كمان يطلبك بمبلغ من المال لي يفارقها الجواب هذا ظلم هذا ظلم هذا ظلم نعم طيب بنكتفي القدر هذا